ان يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره قال الله تعالى وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين ولو عقلوا لامنوا لا بك لانك لم تطلب منهم ايها الرسول على القران ولا على ما تدعوهم إليه ثوابا فليس القرآن إلا تذكيرا لجميع الناس هذه فيها اشاره أن الإنسان يعمل لله سبحانه وتعالى ويقصد به وجه الله تعالى وأن الله سبحانه وتعالى لم يكلف البشر في الإيمان بالدفع إنما أراد الله سبحانه وتعالى للبشر أن يتذكروا أمر الله تعالى وهنا حينما نقف إن هو إلا ذكر للعالمين أي يجب أن نبلغ هذا القرآن للناس أجمعين وما تسألهم عليه من أجر أي وما تطلب منهم يا محمد على تركيرهم بالقرآن ونصحهم ودعوتهم إلى الإيمان أجره ولذا ربنا قال كما في سورة الأنعام وهي سورة فيها تلقين العقيدة وتقرير العقيده وهذا من التلقين قل لا أسألكم عليه أجر ان هو إلا ذكر للعالم ونقف هنا عند هذه الآية الكريمة ان هو إلا ذكر للعالم أي ما القرآن إلا عظة وتذكر للعالمين أجمعين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 ويهديهم إلى صراط مستقيم إذن هو تذكير لأمر الله ولذا كان عمر بن الخطاب يقول لابي موسى اقرأ علينا القرآن بكرنا أمر ربنا وهنا تنتفع مقصد من مقاصد القرآن هو تذكر لماذا نقرأ القرآن لاجل أن نستذكر أوامر ربنا فنعمل بأمره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 وتأمل في مناسبة هذه الآية الكريمة بعد ذكر القرآن الكريم الذي هو ذكر للعالمين جاء بيان الآيات الكونية لأن الإنسان عليه أن يستذكر الآيات القرآنية ايضا يتأمل في الآيات الكونية وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون أي وكم من علامات كثيرة في السماوات والأرض دالة على أن الله هو المستحق للعبادة وحده يمر عليها الناس ويرونها وهم عن التفكر فيها والاعتبار بها معرضون فربنا جل جلاله قال وجعلنا السماء سقفاً محفوظا وهم عن اياتها معرضون ولذلك النظر الى السماء عباده النظر الى السماء عباده لما يتفكر الانسان ويتامل ويتدبر عظمه الخالق سبحانه وتعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون وما يؤمن أكثر الناس بالله أنه الخالق والرازق المحي المميت إلا وهم يعبدون معه غيره من الأصنام والأوتان ويدعون أن له ولدا سبحانه وهذه آية عظيمة تجعلك تراقب نفسك لأجل أن تجعل نفسك وقلبك وعملك خالصا لله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون أي وما يقر أكثر الناس بان الله ربهم إلا وهم مشركون به غيره في عبادته ولذا قد جاءت النصوص الكثيرة التي تحذر من الشرك بالله سبحانه وتعالى فالإنسان مطالب بالعلم ومطالب بالعمل فالعلم يصحح أعمال القلوب ويصحح أعمال الجوارح أفأمن أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون وتامل هذا التهديد وقد جاء هذا التهديد عقب ماذا عقب التحذير من عدم الاعتبار بآيات الله القرآنية والكونية والتحذير من الشرك بالله سبحانه وتعالى أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أي أفأمن أولئك الذين لا يؤمنون بالله إلا وهم مشركون أن تأتيهم عقوبة من الله تغشاهم وتحيط بهم بسبب شركهم بالله وربنا جل جلاله قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وتأمل آية أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون اي او امن الذين لا يؤمنون بالله الا وهم مشركون ان تاتيهم القيامه فجاه وهم لا يدرون بمجيئها فليتوبوا الى الله إذا والنصوص في التحذير من الغفله عن الساعه كثيره هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم بكراهم ولذلك فإن الإنسان مأمور مأمور أن يجعل نصب عينيه الموت والدار الاخره الموت والدار الاخره يجعله الإنسان نصب عينيه ولا ينساه أبدا ولا يغفل عنه بسم الله الحمد لله لذا اوصى احدهم ولده قال له يا بني اثنان انساهما احسانك للغير واساءه الغير اليك واثنتان لا تنساهما الله والدار الاخره فالانسان يتفكر بلقاء الله ويتفكر بالموت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 على حجة واضحة أدعو إليها أنا ويدعو إليها من اتبعني واهتدى بهدي واستن بسنتي وسبحان الله عما عم نسب إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله ولست من المشركين بالله بل أنا من الموحدين له سبحانه وهذه الآية العظيمة تجعلها نصب عينيك لأجل أن تسير عليها فربنا جل جلاله لما وصف أكثر الناس بما وصف من سوء الطريقة للتقليد الذي منشاه الاعراض عن الأدلة الموجبة للعلم أمر أن يذكر طريق الخلص من عباده فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي قل يا محمد للناس هذه طريقتي ادعو إلى توحيد الله على بينة وعلم ويقين مني بصحة ذلك من غير شك أنا وكل من اتبعني في ذلك ندعو إلى عبادة الله وحده على بينة وعلم وسبحان الله وما أنا من المسرك أي وقل يا محمد تعظيما لله أنزه الله عن جميع النقائص كأن يكون له شريك في الملك أو العبادة أو يكون له مثيل أو ولد أو صاحب أو معين وأتبرأ من الذين يعبدون غيره ولا أعبد إلا الله وحده ولما أمر الله تعالى نبيه قال وما ارسلنا من قبلك الا رجال نوحي اليهم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 فكذبتهم دعوتهم امامهم فاهلكناهم افلم يسر هؤلاء المكذبون بك في الارض فيتاملوا كيف كانت نهايه المكذبين من قبلهم فيعتبروا بهم وما في الدار الاخر من النعيم خير للذين اتقوا وما في الدار الآخرة من النعيم خير للذين اتقوا الله في الدنيا افلا تعقلون ان ذلك خير فتتق الله بامتثال أوامره وأعظمها الإيمان وبالشناب نواهيه وأكبرها الشرك بالله فربنا جل جلاله لما أمر نبيه بين أن هذا الطريق طريق النبي هو طريق الأنبياء السابقين ثم ذكر التصوير في له من للنبي وتصبير لكل مسلم لأن كل مسلم يجب عليه أن يؤدي واجب الدعوة إلى الله وقف عند هذه الآيات وما ارسلنا من قبل الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى اي وما ارسلنا الانبياء من قبل يا محمد الا رجالا لا ملائكه ولا نساء نوحي اليهم ان يامروا الناس بتوحيدي وافراد العباده لي ويدعوهم الى طاعتي وهم من اهل المدن لا من اهل البوادي فربنا قد جعل يعني لم يبعث أحدا من أهل البوادي لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى الحمد لله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أي أفل مصر هؤلاء المشركون المكذبون لك يا محمد في الأرض فينظر كيف أهلك الله الأمم الذين كذبوا رسلهم من قبلهم فيعتبروا فالإنسان واجب عليه أن يسير واجب عليه أن يعتبر وأن ينظر وأن يتفكر وتأمل هذه الأرض كم قام فيها من أمم وكم قام فيها من حضارات وأين هم الآن ولدار الآخرة خير للذين اتقوا هذا يجعلها هذه الآية يجعلها المؤمن نصب عينيه دواما وأن الاخره لو كانت من خشب يبلى وأن الدنيا لو كانت من ذهب لو أن الاخره كانت من خشب يبقى وأن الدنيا من ذهب يبلى لكانت الآخرة أفضل فكيف وأن الاخره هي الذهب ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أي وكما انجينا المتقين في الدنيا عند نزول العقوبة بالمشركين والعصاة كذلك كتبنا لهم النجاة في الدار الآخرة ايضا والجنة خير لهم من الدنيا وأحسن لماذا؟ لأنها باقية ولأن فيها ملاعن رات ولا عدن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأن أهلها أهل الجنة لا يموتون ولا يهرمون ولا يتفلون ولا يتغوطون افلا تعقلون أي افلا تعقلون حقيقة ما أخبرناكم به في القرآن من سوء عاقبة الكفر وخيرية الدار الآخرة فتؤمن بالله وتتقوا الاشراك وتأمل في هذه الآيات الكريمة لما ذكر ربنا جل جلاله هذا فالإنسان ماذا يحتاج يحتاج إلى صبر يحتاج الإنسان إلى صبر على هذه الأمور الدعوية لأن الناس قد لا يستجيبون وهذا كثير جدا وقد يمر بهم من الشدة فقال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين هؤلاء الرسل الذين نرسلهم نمهل أعدائهم ولا نعاجلهم العقوبة استدراجا لهم حتى إلى تأخر إهلاكهم ويأس الرسل من هلاكهم وظن الكفار أن رسلهم قد كذبوهم فيما وعدوهم به من العقاد المكذبين وإن جاء المؤمنين جاء نصر الله لرسلنا ونجي الرسل والمؤمنون من الهلاك الواقع على المكذبين ولا يرد عذابنا عن القوم المجرمين عندما ننزله بهم. به هذا التاويل هو على أحد الوجهين اختاره الاخوه في مركز تفسير وقد يكون لنا في ذلك رأي آخر وتأمل هذه الآية الكريمة وتأمل حالك في دعوتك إلى الله وصبرك على ما يحفك حتى اذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء أي حتى إلى يائس رسل الله وخطر بقلوبهم وحدثتهم أنفسهم أنهم قد أخلفوا فيما وعدهم الله به من النصر لطول البلاء عليهم وإبطاء النصر أتاهم نصرنا فجأة فنجيناهم وأتباعهم المؤمنين هذا هو التأويل الصحيح لأنه خواطر قد تدب على قلب الداعية ولكن هذه الخواطر يدفعها وهذه المجاهدة في دفع هذه الخواطر باب عظيم من أبواب الحسنات. ومر هذا المعنى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين أي ولا يقدر أحد أن يرد عذابنا عن القوم المشركين المكذبين للرسل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباء ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لقد كان في قصص الرسل وقصص أمامهم وفي قصه يوسف وإخوته موعظه يتعظ بها أصحاب العقول السليمة ما كان القرآن المجتمع على ذلك كلاما مختلقا مكذوبا على الله ولكن كان تصديقا للكتب السماوية المنزلة من عند الله وتفصيلا لكل ما يحتاج إلى تفصيله من الأحكام والشرائع وإرشادا لكل خير ورحمة لقوم يؤمنون فهم الذين ينتفعون بما فيه تأمل هذه الآية الكريمة يعني جاءت في ختم هذه السورة الجريمة لقد كان في قصصهم عبرة لأدل الالباب يعني صاحب العقل السليم ينتفع من هذه القصص ليعتبر بها أي لقد كان في قصص يوسف وإخوته وقصص المرسلين مع أممهم وكيف نجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين عظه لاهل العقول السليمة يعتبرون بها ثم مدح ربنا جل جلاله هذه القصص وأنها حقيقة المواقع ما كان حديثا يفترى أي ما كان القرآن ما فيه من الأخبار والقصص حديثا يكذب ويختلق ولذا قد أعجز الله البشر عن أن ياتوا بمثله وهذا الاعجاز دلاله صدق من أتى به وأنه من عند الله تعالى ولكن تصديق الذي بين يديه أي ولكن القرآن يصدق الكتب التي أنزلها الله من قبل على الأنبياء ويشهد لما فيها من الصحيح الذي لم يحرف أنه حق من عند الله وتفصيل كل شيء أيها القرآن يبين كل ما يحتاج العباد إلى بيانه من العقائد والشرائع والأحكام والأخبار وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أيها القرآن هدى من كل ضلال لمن اتبعه ورحمة في الدنيا والآخرة للمصدقين به العاملين بما فيه القائمين به حق القيام لما ساق الأخوة في هذه الصفحة من تفسير قالوا من فوائد الآيات بسم الله الحمد لله اللهم اجعلها طعما رحمة يا رب إن الداعي لا يملك تصريف قلوب العباد وحملها على الطاعات وأن أكثر الخل ليسوا من أهل الهداية وفي هذا تصبيرا للداعية وأنه يؤدي حق الله سبحانه وتعالى في تبليغ الدعوة إلى الله لأجل أن يكون هذا الأمر حجه لله على الناس ذم المعرضين عن آيات الله ذم المعرضين عن آيات الله الكونية ودلائل توحيده المبثوثة في صفحات الكون هو الذم لمن أعرض عن آيات الله القرآنية ولمن أعرض عن آيات الله الكونية ولذا العلم يدعو إلى الإيمان شملت هذه الآية قل هذه سبيلي ذكر بعض أركان الدعوة منها أولا وجود منهج أدعو إلى الله ثانيا يقوم المنهج على العلم على بصيرة ثالثا وجود داعية أدعو أنا رابعا وجود مدعوين ومن اتبعني هذه الفوائد التي ساقها الاخوه جزاهم الله خير الجزاء على هذا العمل الجليل ويمكن أن يضاف أولا على المؤمن أن يتأمل ما يمر به من الآيات الكونية وعليه أن يتأثر ويتعظ. وقد رأيت في الأمس غصن شجرة انكسر فإذا قطرات الماء تنزل من نصف الكسر وسبحان الخالق العظيم الخشب في جذع الشجرة يحتاج إلى المعامل لشقه ولكن الماء يشقه بقدرة الله تعالى حتى ينال كل شيء رزقه الذي هو رزق الله تعالى ثانياً أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم والمؤمن الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم مأمرون بأن يدعوا إلى الايمان بما يستطيعون فالدعوة إلى الله طريق من اتبع هذا النبي الكريم ثالثا وجوب التفقه في الدين إذ إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يستلزم العلم لأجل أن يتبع الإنسان ثم إن أتباع النبي هم أصحاب البصيرة فينبغي على الإنسان أن يكون صاحب بصيرة ليعمل ويدعو رابعا الحظ على العمل للدار الآخرة والاستعداد لها واتقاء المهلكات خامسا الرحمة تحصل بالقرآن وتأمل وهدى ورحمة لقوم يؤمنون تهتدي به قلوبه من الغي إلى الرشاد ومن الضلالة إلى السداد ويبتغون به الرحمة من رب العباد في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة إذن تمت هذه السورة وعي الإنسان أن يستفكر العفة العفة التي حصلت لهذا النبي الكريم والناس في بيوتهم وفي عملهم وفي جميع أمورهم بهم حاجة أن يكونوا على عفة لأجل أن يحصلوا على النجاة أولا والضفر ثانيا فربنا جل جلاله هو الكريم الرحيم الذي يعطيك حلاوة الإيمان على كل غضة طرف تغضها وأنت تعلم أنه ما من نظرة تنظرها إلا وللشيطان فيها مطمع فعليك أن تقطع مطمع الشيطان وأنت حينما تحارب الشيطان بعدم فعل السيئات فأنت ترضي الرحمن سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يعطي وأختم درسي بما قاله ابن الجوزي في صيد الصادر يقول قرأت سورة يوسف عليه السلام فتعجبت من مدحه عليه السلام على صبره وشرح قصته للناس ورفع قدره بترك ما ترك فتأملت خبيئة الأمر فإذا هي مخالفة للهوى المكروه فقلت وعجبا وا لو وافق هواه من كان يقول ولما خالفه لقد صار أمرا عظيما تضرب الأمثال بصبره ويفتخر على الخلق باجتهاده، وكل ذلك قد كان بصبر ساعة فيا له عزا وفخرا أن تملك نفسك ساعة الصبر عن المحبوب وهو قريب إذن على الإنسان أن يحتسب كل خاطرة من الخواطر المحرمه يردها وكل نظرة يغضها وكل اعتصام فيجعل الإنسان قلبه لله وسمعه لله وبصره وبصره لله ثم إن الإنسان إذا حفظ بصره فإن الله يطلق بصيرته نسأل الله أن يبصرنا في هذا الكتاب الجليل وأن يجعلنا ممن يبصرون عباد الله بهذا الكتاب.